رئيس الجمهور يؤكد استعراض السودان للتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب في المجالات الكافيه والتي ت ح ق ق الامن والاستقرار وتقلل من مظاهر الجريمه في المحيط العربي <تصفيق> ب ا ل س ت من ا ا ل و ق فضلك شاهد و المقاطع المتعلقه ة بالمجتمع ه و ر والدوله د ي ة في تعديد ورقدا و و ق الانسان س في、سودان. رئيس الاقتصاد ا ل ي ة ا ل ي ا و ا ن ي